انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا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 لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم ل ب ت قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه إ ل ى المدينه فلينظر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 م <تصفيق> و ل ا ت ق و ل ن لشيء إ ن ي ف ا ع ل ذلك غ د ا إ ل ا م ي ش ا ء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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أ م ر ه فرطا وقل الحق من ربكم فمن شئ فليؤمن ومن شئ فليكفر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 واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 م كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم, من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أ ش ر ك بربي ا ح د ولولا ادخلت جنتك قلت ما ش ي ء الله لا ق و ة إ ل ا بالله إ ن ترني أ ن ا أ ق ل منك مالا وولدا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 ث و ا س و خ ي ر ع ق ب النابلسي و ل ل ع ل ك م ا ل ن ز ل ن ا ه م ن ا ل س م ا ء ف الله خ ت ن ب ا ت ا ل أ أ ر ض ف ص ب ح ه ش ي م ى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 أ ن يفقهوه وفي آ ذ ا ن ه م وقرا و إ ن تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذا أ ب د ا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 أ ن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي ف إ ذ ا ج ا ء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا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 قل انما انا بشر مثلكم يوحى إ ل ي انما الهكم اله واحد